بوك تو نيا زت اي نانت تسعة وعشرون <تصفيق> تسعة وعشرون نا ريستورانت نيا في المطعم واحد في المطعم واحد A est e z'n tavolina? هل هذه الطاوله غير محجوزه؟ هل هذه الطاوله غير محجوزه؟ منون يو لوتم. من فضلك قائمه الطعام. من فضلك قائمه الطعام. تش فار م ريكوماندوني؟ بماذا تنصح؟ ماذا تنصح؟ دو تدويا 1 بير من فضلك واحد بيره من فضلك واحد بيره دو تدويا 1 عي مينيرال من فضلك واحد مياه معدنيه من فضلك واحد مي معدنيه Do t'doia 1 lăng portocalli. Min fadlak 1 asir portokal. Min fadlak 1 asir portokal. Do t'doia 1 cafe. Min fadlak 1 qahwa. Min fadlak 1 qahwa. Do t'doia 1 cafe. ما قومشت من فضلك واحد قهوه مع حليب من فضلك واحد قهوه ما حليب ما سكر يو لتم مع سكر من فضلك مع سكر من فضلك دوا ناي تشاي من فضلك واحد شاي من فضلك واحد شاي دوا ناي شاي مع ليمون من فضلك واحد شاي مع ليمون من فضلك واحد شاي مع ليمون دوا ناي شاي مع قمش من فضلك واحد شاي مع حليب من فضلك واحد شاي مع حليب اكني سيجاره هل عندكم سجائر هل عندكم سجائر اكني ن تافو دوهاني هل عندكم منفضه سجائر هل عندكم منفضه سجائر A keni për të ndezur? Është nënë ju kem shullet nar? Vllaa? Është nënë ju kem shullet nar? M'mungon 1 pirun. Janqusoni shouka. Jinqusoni shouka. M'mungon 1 fik. Jinqusoni sikin. ينقصني سكين ما مونغان 1 لغه ينقصني ملعقه ينقصني ملعقه